سورة الأعظيمة سورة الممتحنة فيها سورة عظيمة جدا فيها قصة من الاهميه بمكانها فيها أيضا أصل أصول الديانه والإيمان ركن الإيمان العظيم هو ركن الولاء والبراء وهو من أعظم أركان لا إله إلا الله لأن لا إله الا الله لها أركان ولها شروط أعظم أركان لا إله إلا الله الولاء والبراء استغفر الله جزاك الله خير الله أنيس. ربنا جعله خلاصاً واجباً للكلمة رب الله ينفع بيللأمة الإسلامية هو عمداً على السنة لابد أن يكون على على أي أحد على رؤوس الناس جميعا لأن الأمة لم تنطهد إلا إلا بالسنة جزاك الله خير أنيس رحص الله عليك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدواً عدوكم أولياء تلقون ألين بالموادتي وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم وما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فانتهى الأمر يعني ختمها بالضلال إن كانت المسألة لديت على رأس الولاء والبراء سبب نزول هذه الآية يا الذين أمنوا هنقولنا دائما إذا, إذا, إذا سمعت الله ينادي فاعلم أنه النداء هنا يا أيها الذين أمنوا معلوم أن هذا يعني كأن الذي سيأتي من, من الأوامر أو النواهي هي من علامات الإيمان هي من علامات الإيمان، عليكم السلام. هي من علامات الإيمان، ووو ابن مسعود قال إذا إذا إذا سمعت الله يقول الذين آمنوا لا بد أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ال هنا التقدير لفهم الآية والعقل عن مراد الله تلفؤلا كأنها قراءة تفسيرية يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم ألا تتخذوا عدوا أولياء. وقلنا هذا ركن ركين من أركان, من أركان الإيمان سبب نزول هذه الآية مع القصة الظاهرة المشهورة جدا مع حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه وأرضاه تعلمون أنه كان رجلا غنيا ثريا وكان حليفاً لعثمان كان له أهله وماله في مكة ولم يكن من أهل مكة هو لم يكن منهم كان حليفاً لعثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما حصل نقص العهد من أهل مكة جهز الجيوش وأراد غزو أهل مكة فلما جهز الجيوش وأراد غزو مكة وأهل مكة قال اللهم عمى عنهم خبرنا طبعا لتعلم أنفسنا ما دعا هذا الدعاء وقال اللهم عمى عنهم خبرنا من أجل أن أن ينتصر عليهم أو أو يعمل القتل فيهم أبداً أن هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا دعا ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء من أجل ألا يقتل منهم أحداً ومن أجل أن يسلموا ومن أجل أن يسلموا هو أراد ذلك. عليه السلام قال الله أمين رضي الله عنك أهل الأمان رفع الله مقامه. فهنا أراد ذلك أراد أن يعم عليهم من أجل الرحمة بهم وهو الذي حدث عندما قال له أخو الكريم ابن أخي الكريم ونسأل عفى عنهم وحتى من هرب منهم النّسّل يعني سرب له الكلمات التي تأتي به مؤمناً مسالماً للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيت أبي سفيان فوأء أمن، من دخل بيت أو فوأء من دخل المسجد فهو أمن. أمنهم جميعا في هذا الباب ما أراد ما أراد لهم إلا الأمن والأمان والسلام. فحاط ماله تعالى أراد أن يكون يعني في هذا الباب استغفر الله هنيسة الله يديك أنا غلط والله هذا عشان لا يكون في غلوب أنا طالب العلم وانت تعلم ذلك وأسأل الله جلال فعلاء أن يسبتني ويكوى على الحق وتعلم ذنوب بلغت عن السماء اصاله اللهم استعلم شكر الله لك ما قلت فأرسل كتابا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ليقضوكم وما كان له مأرب من ذلك إلا أن يكون له يد عند أهل مكة يعني فيؤمن يؤمن أهله وما له هناك طبعا هذه كبيرة من كبار ليس بهينا الجسسية كبيرة قد تصب إلى الكف بالنوايا لكن أصل الجسسية فهي كبيرة فقال فأوحى الله لنبي صلى الله عليه وسلم فبعث الزبيح وبعث علي الكوف إلى, إلى المروة بالنوايا فحدث حادث الحوار بينهما حتى قال لها إما الخطاب وإما أن نجردك من السياب، فعياك أتعقص شعرها على الكتاب، فأخرجته من دفيرة شعرها، فأعطته لأزويل أو العلماء بطالب رضي الله عنه، فأتى فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه عمر فذهب إلى حاطب النابلع، وَهُنَّ هُنَّ انْظُرْ بَعْضَهُنَّ انْظُرْ إلَى الْأَدَبِ وَإلَى الْدِّيَانَةِ الديان يَالَهُ إِعْنِي لَا بُدْ ما ننظر في هذا الباب فوق رؤوسنا محمد عبد الواحد والوالد فوق رؤوسنا أيضا رضي الله عنكم نشرف بكم فانظر إلى الأدد النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليه فقال له يا حاطب نافقت يا حاطب واشتد عليه عمر الخطاب لا تحب البينة حتى عندما تستمع ولذلك أنا, أنا, أنا, أنا ذاب جسدي وجلدي عندما أرى وناس يتصدرون ستأتيهم أخبار فيأخذون بها فيرتبون عليها أحكاما يعني كأنهم لم يتعلموا, لم يتعلموا العلم ولم, ولم يبرعوا فيه مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء ومع ذلك ياتي له الشرق قال له ما هذا يا حاطب يستفسر, يستفسر ما كفره ما نفقه ما اشتد عليه بهذا الباب لكن قال ما هذا يا فقال عمر متعجلا رضي الله عنه ارضان ما قلنا الصلاة للبيزات هذا كله بدعة ضلالة وانا بيانت ذلك حتى في الحلقة اليوم بينت ذلك فالإخوة اللي سمعوها يبين ذلك هذا بدعة ضلالة ان يجتمعوا جميعا والصلاة ليس هذا كسوفا ولا خسوفا حتى الزلزالة فيها خلاف الطعون الطعون كان في ارض الشام لم يامروا الرسول ان يجتمعوا للصلاه ولا هذا البلاء لو عمل الوباء كانت نازله يمكن فيها القنوط ده أقصاها،, أقصاها ما يكون إذا ده ارادوا ان يستنوا بالسنه اما ان يجتمع الناس وأن يصلوا فدي بدعه ضلاله صراحه فهنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال له يا رسول الله لا تعجل علي هنا الكلام كان الحاصب قال يا رسول الله لا تعجل علي والذي نفسي بيده طيب إن شاء الله الباس المباشر يعني ارجع لأحمد أحمد حفظك الله ارجع للمشرفين سيبينون لك ما تريد فا إيه إذن قال يا رسول الله رضي الله عنك أنا أعتزل لحضرتك شو نحكي عنه؟ أعتزل الحضرة طب نحكي هو؟ آه لحضرتك بس أخلص حاضر حاضر من آه فقال يا رسول الله والذي نفس بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني شوفونا بقى الجواب فقال قال ما لا تعجل علي يا رسول الله والذي, والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عندي هنا يأتي العلم في هذا الباب أن الجسسية لا يكفر بها صاحبها إلا إذا انتوى علو الكفر على الإيمان أو انتوى علو كلمة الكهر الكهر الكهر الكهر الكهر الكهر الكهر الكفر على كلمة الإيمان ثم زاد على ذلك بقوله والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عندي وإني أعلم أن الله ناصلك. يعني مسألة ما هنا الآن كأنه يقول أنا ما فعل ذلك أصلاً لأعمال الكفر على أهل الإسلام أو لأئمهم. قال وإني أعلم أن الله ناصلك. فقام يعني يعني فقام ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صادق الرجل عمر ولعل الله طلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم ما شئتم قد لكم هذا سبب نزول هذه الآية كما قلنا لأن اللواء والبراء ركن من أركان إيمان أيوا الذين عملوا لا تتخذ رهودا من صار أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولاهم منكم فإنهم من لزام قال العلماء من تولاهم من تولاهم لآله دينهم على دين إسلام قد كفر ومن تولاهم في الكبيرة فهو فعل ومن تولاهم في الصغيرة فهو فعل الصغيرة. فالتولي ليس كله على على وسيلة واحدة والأصل كما قلت يعني هذه مسألة دائرة وهذه الدائرة لابد لا في التفصيل فيها لا يصح إطلاق الحكم كليا على الجسوس أن يكون كافرا ولا يصح أيضا أن لا يكون كافرا فالمسألة على على على التفصيل طيب انا اتعجل في اجابه لنعيم يقول قول حطمت فعل ذلك ردت عن ديني ده على الفعل بالذاتي ما انا ده على فعل ان الفعل بذاتي ايش الفعل بذاتي ايش ما فهمت يا يا نعيم من اتخلصنا ذلك عنيه العلوم اهو الان احنا بنقول الاستخلاص في هذا الباب أنه قال واعلم ان الله ناصرك واعلم ان الله ناصرك يعني تعلو كلمه الاسلام على كلمة الكفر فان كان جثة لتعلو كلمة الكفر على كلمة الاسلام اكفر بذلك والقول لا تعالى أن يجعل الله الكافر من سبيله يقول هو رأي ولم يقر أن سلم عدم نية وقع في مكان لا لا ليس كذلك ولذلك قال شو أنت أنت كانك لا تعقل اصبر عشان تعقل قال له صدقك الرجل يعني هو صدق إنه ما فعل ذلك ردت عنديني وهو وصدق لأنه قال وأعلم أن الله ناصرك يعني أعلم أن أن الله يعطي كلمة الإسلام على الكف فقال صدقك الرجل ولذلك قال النبي صلى ان الله طهر اهل بدر فقال فعل ما قد غفرت لكم ليس كذلك ليس لانه بدري فقط لا بدري كانت عله أخرى نعيم بالله تريس تريث في الأمر حتفهم لما يقول ان قال لعل الله تعالى بدف قد غفرت قد غفرت لكم لكن هو قال أنا مفعل ذلك ردة عن ديني وأعلم أن الله ناصرك قال, قال صدقك الرجل صدق أنه لم يفعل ذلك ردة عن ديني فهو قال صدقك أنت تخترع نعيم أنا بحبش الغباء في هذه المسألة مهمة جدا فأنت الآن تريث وروي في الأمر وناقشني فيها بعد بعد الدرس أنا فهمتك المسألة هنا إيش, إيش حدث قال لهم لا تعجل علي ما فعلت ذلك ردة عن ديني وإني أعلم أن الله ناصرك قال صدقك الرجل ممتاز ممتاز خلاص. ممتاز أنت الآن تريد تقول طب من أين نعلم أنه صادق أو غير صادق أنا معك ممتاز مفيش وحي حياتينا بهذا لكن جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول نجعل مناط, مناط تكفير الجسوس على هذا وهذا عليه جمهور الفقهاء يا نعيم يعني مناط, مناط تكفير الجسوس ليس, آه, ليس إلا على هذا لأنه فعل الجسوسية نفسها الكبيرة موت الكبيرة لكن ترتقل الكفر ترتقل الكفر متى ترتقل الكف وكيف تكون ترتقل الكفر هو أن يكون نيته ولو الكفر على, على الإسلام قال أعلم الله نصرك هو أراد نصرة الكافرين على المؤمنين هذه مناطق الكفر أما مناطق المغفرة مناطق المغفرة ظهر, ظهر, ظهر لأنهم شهد بدرا فهمت ولا ما فهمت قل لي بقى أن كنت لم تفهم خلينا نتناقش فيها بعدها واكتب ما عندك قال قال والله, والله يا رسول الله أنا لم أفعل ماشي لو شوف يا اسمع يا يا نعيم خليني اقول قد ن ماشي ممتاز جدا لازم فعلهم الكفر خليني أنا معك الان اتنزل معني انازعك في هذا الباب على أن فيها التفصيل لابد يكون فيها تفصيل يا نعيم ليس الامر الايقاف لكن خليني امح كل التفصيل واتنزل معك فيما قلت لازم فعلهم علو الكفر ممتاز هل هل من اعتقاد اهل السنه والجماعه يكفر نكفر باللازم هل من فعل أهل السنة الجماعة ومن اعتقادهم أنهم يكفرون باللازم أم لا أجبني على هذا طيب طيب نفصل معك إن شاء الله طيب في التليفون لكن أنا أريد إجابة عن هذه فقط أي لا أبدا صحيح كده يبقى حتى لو تنزلت معك وقلت أن لازم فعله علو الكفر على على الإسلام قلنا نعم ممتاز لكننا لا نكفر باللازم لما لأن اللازم له احتمالات وتأويلات ونحن لسنا أربابا لنكفر الناس وهذه من المظاهر الربوبية فلذلك نقول الأمر خطير جئد لكننا لا نتسرع في تفسير عظيم يصل إلى أفضل الوصف لكننا لا نتصرع في تفير, لكن لا نتصرع في تفير, تفير حتى لا أعلم بها إلا الله جل فعلها قال فباء بها أحدهما باء بها أحدهما فلذلك لابد أن نكون على على اعتراض شديد فقال أه أه أه لا تعجل علي يا رسول الله الذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل ولعل الله اطلع على أهل فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم فكانت المغفرة التامة لهذه الكبيرة المهذكة هو أنه كان من أهل وكان مدريا رضي الله عنه أرضاء وتبريره صدقه أن عندما قال ما فعلت ذلك ردة عن ديني وعمر بن الخطاب عشان أيضا هذا موافق للعين في هذا الباب أحسنت هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي لم ينكر على عمر. النبي لم ينكر على عمر أنه أطلق عليه النفاق جاسوسياً. وهذا يجعلنا نقول: الجاسوسية هي من النفاق. لكن هي من النفاق الذي يخرج من من الأبناء هو تفصيل وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت أربع أربع أربع من النفاق. من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصل النفاق ومن كان فيه الأربع كان منافقا خالصا فعنقول من خصال النفاق من خصال النفاق هو الجسوسية ولأنها مسألة أعظم مما تكون ونحن نقرب أن لازم الجسوسية هو هو الرضا بعلو الكفر على الإسلام لكننا لا نستطيع أن نلتق حكما كليا منطبقا على العين باللوازن بحال محوال لأن هذا ليس من, من, من حالنا من حال الخوارج من حال المعتزلة وأهل السنة والجماعة ليس كذلك لأن هذه السنة والجماعة رحمة على الناس وليس عذابا فلذلك قال أن مسلم قد صدقك الرجل ولعل الله ابطل على أهل فقال فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم فقال الله تعالى يا الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أصل الولاية النصر والمحبة هذه أصل الولاية لذلك من وجد في قلبه حبا لأهل الكفر أو الكفران والعصيان فهذا فيه من الخسران والنفاق والعصيان هذه علام على النفاق من أحب أهل الكفر وتره أبغض أهل الإسلام فإنه منافق قد يكون منافقاً خالصا قد يكون فيه نفاق كل ذلك واحد لكن لا يكون منافقا تاملاً وفي سؤاد مني أقدمي في خلاص إحنا في سيمترال أنا أعتزل حضرتك أنا أنت مشغول ولمشغول لا يشغل فأنا آسف فإذا الجسوسية فيها نفاق الجسوسية فيها نفاق ولكن هذا النفاق هذا النفاق هل يكون منطبقا أو ليس منطبق هذا الذي نفصله حتى يكون الحق يسقط على على العين قال يا الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال الله تعالى لا تريد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويبدون من حاد الله ورسوله الله يرضى عنك حبيبي واعتذر لك تعبت علي اخو الشيخ المشكله دي يا رب يصلح علينا يا رب. ساهل الإسلامي وأهل الإيمان على هذا الباب بأنه بأنه, بأنه لا يجوز إضمار المودة لأهل الكفران قوم يسبون الله جل في علاه. قوم يصفون الله بالنقاص قوم أشركوا مع الله ما غيره كيف كيف يكون هناك محبة لنا في قلوبنا ونحن نعلم أنهم صباح مساء ليلة نهار يسبون الله جل في علاه. قال ابن... النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يديني ابن Adam يشتمني ابن Adam يصبني يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد فكيف يقر قرار المحبة في القلوب مع هؤلاء حتى ولو قال بعض العلماء في قول الله تعالى أن تناول براء حتى دو... قول الله تعالى لا ينهاذ الله عن الذين لم يقدروكم في الدين وانقذوكم من دياركم أن تبروهم ناماد وهذا خطأ بين حتى قالوا شنقت وهذا خطأ بين المادة المادة أصالة ثنية نفى الله هذا في في كتاب في أغير غير موضع والصراحة في قولي لا ترد قوم يؤمنون بالله ويوم الآخرة وادون من حارث الله ورسوله ولو كانوا أبائهم إلى آخر الآيات لا تتخذوا عدوا وعدوكم شوفوا صدر الباب عدوا هذا تتخذوا عدوا وعدواكم تلقون أرين بالمواد وقد كفروا بما جاءهم وقال تلقون أرين بالمواد أما المعاملة فهي ممنوعة وكما قلنا بأن هؤلاء نحن لا نظلمهم نحن لا نظلمهم ولا, ولا نسيء إليهم ولا, ولا, ولا نخالف الشر بل نعمل بالشر في هذا الباب لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يقر في قلوبنا المحبة والمودة لمن كفر بالله جل في ولمن أساء ووصف الله بالنقاص لا يجوز بحال من الأحوال طيب نقف عند هذه وبعد ذلك ان شاء الله نأتي بمسألة ركنية لا الهدل الله الولاء والبراء لأنها مسألة مهمة جدا ومسألة فاصلة فايصلي هذه المسألة ولذلك لما قال ما فعد ذلك يقدرها عن ديني أقر وقال أعلم الله ناصرك أقر, أقر نعم هنا هنا في أسئلة مهمة مصطفى سألت أساء إن شاء الله طيب الفؤاد المصبطة لا يجتمع لا يجتمع لا يجتمع في, في قلب المؤمن الإيمان والولاء والولاء الكفران لا يجتمع في قلب المؤمن الإيمان والولاء لأهل الكفران نداء الله لأهل الإيمان في القرآن فيه أمر لابد أن تمر به أو نهي ينزعج عنه وهذا الفعل يكون علاما على الإيمان من كفر بشعير من شعائر الإسلام فقد كفر بكلية الإسلام لأنه قد قالوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق لو في اسئله تفضلوا ندخل على السنن وننظر ماذا سنفعل الله تولينا وتوليكم